الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا أشتاتا اللي يرو أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شر All